مين المجموعات? الناس اللي بره يا جماعه انا مش اكتب يلا خلص على طول يا جماعه انا وارده فيجا سئلة انا وارده فيجا على طول انا فيه بقى في السنين كان كالجدرك? يلا يلا! كرشي يلا! <تسجيل> نحكي في هنا عن السناي الكاترة كم ناس يستمع الكاترة في حد ثين كبير في استماع الكاترة في هنا ينو في مفصل الكورتيك. ده اللي هنكلم عليه النهاردة. الاسم ايه استماع الكورتيكال كاترة. وبعد ما نخلصه هنتكلم بقى عن السناي الكاترة في اللي بيجي في النص اللي بيجي فين؟ في فيديو. ده عن الاستماع في الكورتيكال كاترة. النهاردة نأخذ استماع انت فعلا اللي فاتت بنستناها الكورتيكال كاترا بتستلك الاف بلاي لينز في حته الكاتره ببطيء كده لما الكاتره تكون لسه بادئ بنسميه اما فيور ستيج طب لما الكاتره يزيد يزيد يزيد لحد ما يحتل اللينز كلها بنسميه مديور كاترا تعال ناخد اول ستيج اللي بنسميها اما تيور ستيج ما هو الديفينشن اوف اما تيور يا ترى اللينز توتال ولا بارشل في الانفيو بارت الأول حاجة حاجه دليل البارت جلوبيك البناد زي بدايه الكادر بنسميه بيجنينج كادر او بنسميه انسيريان كادر احيانا انا عندي اكتر من بدايه يعني ممكن الكادر يبتدي كده سيكتور بوزيتيف مثلث كده سيكتور بوزيتيف في منطقه الايه منطقه البيفري اوبجكتس كده لما بنبص في كادر طيب لو اخبطين على اللي من قدام بنلاقي السيكتور بوزيتيف كده, مصاريح كده. المتلفات اهي نكملها بقى يعني ايه دي شكل زي المنظر اللي ده لو ربطت عين العيان لقيت الكاتره بتثبت بادئ بهذا المنظر ده بنسميه ام تي بي انت او من شكله بنسميه ايه عباره عن فيكتورد او كاتره فبنسميه فيكتوريال كاتره ده في نص القوه ساعه كده يبتدي بأشكال أخرى اخرى غير ده بس ده, ده, ده. أنا أقوله بعد كده ريب. عادي تطلع يديني عباره عن شيك او, أو بس في منطقه بسيط الجلس او في منطقه بسيط الجلس ها وتعاد يبتدي كويس نقط كده حوالين الايه حوالين النيوك يا ابني بقى قلبي باير عندي بداية واحد او بداية اثنين او بدايه ثلاثه البيجيني بتاعه بتاعه الانتيبي انت كثر له ثلاث اشكال اول شكل اسمه ايه دهو ده اسمه ايه ده عباره عن سيكتور ثلاثييه يا جماعه فيكتوريال كاتك لو فرمت بقى ووصل لي السيكتوريال كات طب انا امسكته وابسطه اوتراينجل انا هقول لك على حاجه ممكن تيجي ام سي كيو اهو تراينجل اللي قدام اللي قدامكم ده الايه بيس ايه اللي هي القمه والبيس ده يعني بص كده انا لو سمحت يا الايه ده هيبقى السنتر مين يطلع لي ورقه برسمه مقفوطه ايه المثلث المعكوس على فكره القطعه الاوليه ده رقم 2 اسمه سيكتوريال كاتراكس او لو اسم تاني يا جماعه اسمه كيوني فورم كاتراكس كيوني فورم يعني شبه المتامير طيب اهو كاترا طبعا ايه اوعى المتامير كده في ايه شبه خلاص خلاص طب الكاترا اللي تحت ده كده من مكانه نسميه ايه رقم 2 <تصفيق> نسميه بوسيور ساب كابسولار يعني واضح خلاص مين يطلب البوسيور ساب كابسولار كاترا يا بابا عندي وبس فين البورتير كورتك تتوقعوا في دي الاكثر على الدماغ أكثر ولا اقل من المواقع اللي قدامنا كثره التداد اكتر واحد ياثر على الدماغ لانه مور وكثير قلنا كل ما الكتله بتبقى خالتي كل ما على إيه على الدماغ ليه لانه قريب من النقطه اللي بنقول اسمها النودل بوينت الكتله التداد يا جماعه لو طلعناه كده ليه الكتله تعمل كده عامل شبه البؤطقه ما يا جماعه ده يعني بوضقة. يبقى الأولاني يبقى إسمه CUNIFORM اللي تحت ده اسمه إيه؟ اللي تبقيها البوتقة كوبلي FORM Cater تتى تبقيها المسامير وده تبقيها البوتقة فعلا نسميه فور FORM والأولاني ممكن الكاثب عباره عن نقط حوالين النيوكلير فعلا نسميه PRINUCLEAR ومنى حوالين عباره عن نقط ممكن نسميه إيه؟ PARTEDE سواء ده أو ده أو ده الثلاث البيجينين في كاترك او الانسيبيان في كاترك او البداية اي كاترك تفنزول هيقض يزيد طب وبعدين بعدين يقضي يزيد بهذا الشكل اهو لحد ما يحتل اللنز جلها واضح من الرسمة ان فيه كوزء لسه لما يتاثر وانش اللي هو لسه لما يتأثر بالكاترك حيطة ايه؟ هتلاك الحيطة اللي هي اسمه ايه؟ سوف كابسل رئيس اللي بيقولك ذا لص بارس تتأخر حيطة هو الانتيرير سب كابسولار نيرف فايبر ممكن تيجي انت كي طب تعالوا بصوا المنظر اللي قدامكم ده جماعة. انا أسمه ده إيه ماتيور ولا ماتيور احنا لسه ايمه عشان ما لسه في حته ايه سليمة خلاص يبقى ده لاس بارت تو بي افكتد انزيلد في حته في هي السب كابسولار حتى لو انت قوي اتغذى لما السب كابسولار نيرف كمان كذا خلاص دخلنا على الإيه؟ دخلنا على الماتيور. بتوقع طبعا الاحيان ده عنده كاترك والكاترك عمال يزيد عنده كاترك والكاترك عمال يزيد بص انا هم همحي اثنين تحت لون وبعدين الكاترك بيبتدي تكتر وبعدين يزيد واخر برضه يبقى افكتد هو ده ها هو الانيروس اوف كبسولار انفلاي وده البوست كله ها هو الانيروس اوف كبسولار انفلاي وده البوست كله طب اقول ايام ده في ذكر يا دكتور كل ما الكاترك بيزيد في عليا كل ما بيحصل ايه Diminution of vision. Antigraviole, strainless diminutie of vision. Nog een eukarya, een andere, die is een diminution of vision hier is benzin. Ik heb een andere. Ik heb een andere. Ik heb een andere. Ik heb een andere. Ik heb is andere. Ik heb een andere. Ik heb een andere. Ik een een أفيد المايوبيا والهايبر متروبيا والأفيح هذا حقتها بقولها لو واحد نور ما لقاه الأشعة بتاعت طب لو طب تجمع فينا على الرتينس فلو واحد هايبر متروبي يقولك العادة بتاعت تبقى ضعيفة العادة تبقى ضعيفة قوتها أوجيلا فتجمع الأشعة بسيطير وراء إيه وراء الرتينس عندما تتجمع الأشعة خلف دي الرتينس بحاجة لنتسميها هايبر متروبي بيقول لك إذا الكتركت تبعنا الكاتر كانت اش كويس الكاسر الكت بتاعنا كتر كدهو بيخلي اللينته ضعيفه الكاسر بيقلل الباور اوف ذا لينته اتوقع لما الكاسر بيقلل الباور اوف ذا لينته يحصل ايه بقى يحصل ايه هايبرنتوبي ازاي ليه الكاسر قلل الباور اوف ذا لينته هنشرح كده بيقولك ان العقد ربنا دي فعاله على بعضها دي اللي قدام ودي اللي إيه؟ اللي ودي مين نيوك عدسه قوتها +24 الكورتكس دي عدسه قوتها -4 ودي عدسه قوتها -4 طب دي قوتهم بتاعها شبه ماشي ازاي دي عدسه باينه اسالكم انتوا لو عندك لو عندك عدسه الاستيلز ده بلاص واحد مش استيلز ده بلاص واحد يبقى عدسه دي قوتها عندك عدسه من هنا كده بلس ومن هنا كده بلس 2 يبقى عدسه دي قوتها كام زيرو والعدسه دي 2 طب بصوا لو عندك عدسه من هنا بلس 1 ومن هنا ناقص 5 هو ده ناقص يبقى العدسه دي قوتها كام ناقص 4 يعني العدسه اللي قدامك اللي شبه الانحراف دي عدسه ناقص 4 ايوه ثم أنا عندي عدسه النايه هنا اهو هي الانشيرك وعكسها هنا اهو اللي هو, هنا هنا هو ايه بصيلو كورتكس ده نورمال ليه طب مجموع يبقى كام يا جماعه بلس كام 24 8 بلس 16 صح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 هايبر انا عندي سؤال الهايبرتروبيا اللي حصلت هنا سببها علاقه بال ايه في معامل الانكسار بتاعه طب بنسميها طالما معامل الانكسار فبنسميها اندكس هايبرتروبيك ثاني الكاتره هيفضل فين احنا بنتكلم في عن ايه كاتره الكورتكس الكاتره اللي في العدسه الكورتكس ميت 4 4 بيزود معامل الانكسار ده 4 عشرة على سبيل المثال. خلاص? فإذا قالنا قوة المجموعة بقى ستاتر بقى المجموعة كام? اربعة. اذا العسة بقى اضعف. اذا هيحصل هايبرمتروبيا. ثبت تغير في معامل انكسار العدسة بقى نسميها اندكس هايبرمتروبيا. قال لكم خلاصة. قوة العدسة هتقل عشان مين ذات? رفلاجت باندكس افضل. افضل كورتكس. خير. بس كده. قوة العدسة هتقل عشان هيزيد الرفلكتب اندكس في قفضة كونتكس دلوقتي يا جماعة دقني عندي حتة قوتها نورمال حتة دي قوتها اختلف اختلف بسبب وجود الايه؟ تكاتلك تقلق ولك تكاتلك بيلخص من الايه؟ الرفلكتب اندكس اي لخبطة في قوت العين ده نسميه ان شاء الله للقناة والده التام نسميه استيجماتيزم العيان ده هيجيله استيجماتيزم وبرض الاستيجماتيزم طبعا هيأثر على المجال عرفت الفوجن هيكترت ايه بصراحه هو كتر قبل ما تيجي هنا الكترت بيعمل ايه الريفركشن ومضار الحته دي نورمال الحته دي ايه اتغيرت بيحصل الريجولاريتي في الريفركشن الريجولاريتي اوف ريفركشن هي دي بالظبط اللي بنتابعها في المدرسه يبقى اول شكوى العيان يا دكتور انا نظري بيهم تاني حاجه يا دكتور انا شايف بقع دا سودا قدامي فيكسد ماسك شايف البقع السودا ايوه طب البقع دي بتتحرك ولا ثابت ولا لا ثابته الزغابه ثابته عدوها عن fix-ed-matta. لك أي أوبات في اللينس في اللينس وعن تجرى أي أوبات في الكوردي كمان بالمعرى يعني الأوبات دي بتعمل ضل على حتة رهين الريتلة مش هيوصولها ايه؟ مش هيوصولها ضد الأوبات بتعمل ضل على الريتلة لو حضرت شوف ايه؟ شوف دبانة ويش؟ الدبانة دي كمسة؟ على فجرة الزوبابة الثابتة لازم نفرعها من الزوبابة المتحبت الزوبابة الثابتة تبنى fix ed لكن في حاجه اسمها ماسكه بوليتانت الزجابه المتحركه يبقى الزجابه كلامها وبقت لو أوباسي في اوباسيتي في بتعمل لي متحركه ليه عشان انا مثبت هنا كده, كده. ده, ده البيدره بتعمل لكن بالكورنيا بتعمل كده كل الزجابات اللي في المنز. طب صرنا نيجي ناخد الفكره اقول لك ان في او بس في الفكره هيتكون فيكت بس صح ولا غلط هيتكون ايه مطقه وقولنا يبقى ثاني شكوى على يا دكتور انا كاتب بله قصاص رقم اللي بعد كده يا دكتوره انا ساعات بحس حاجتين وتابعني في 3 وتابع بشوف اكتر يعني بشوف دبلوبيا يا دكتوره ساعت بشوف بولي اوبيا يعني بشوف اكتر من اثنين كمان ايه سبب لو ما تعمل لك منظر صور الشرطي طيب الحته دي لما كان دي على الضوء لما كل الضوء يتجمع في نفس النقطه طيب الحته دي دلوقتي بقى كترت لما الضوء يقع هنا هيقابل حته مختلفه في ريفلكتيف انت المفروض الضوء يتجمع كده اهو ويجي معانا طب الحته دي قوتها زادت عن الاول لان فيها ايه ومن اشعاعي كثره قوي فتعالين يلا في صوره جديده شفت دي دي. طيب لو فيها في هنا مفروض ده كان بيجمع معانا هنا قوته ازاي بيجمع زايه كم كام دلوقتي ثلاثة يبقى ايه ده بالدبلوبيا بايه لو انت شاطر ها شايف ان دي معامل انكسار اختلف والحتة دي معامل انكسار اختلف التشنج في لو شاف 2 دبلوبيا شاف ثلاثة خلاص اكثر يبقى بوليوبيا. وهنا هي نوع ايه بوليوبيا هو ده بقى عكس هنا يا ابني ايه لها نوع ما هي يوني اوكلر ديبلوبيا مش باينوكلر يعني ايه يوني اوكلر ديبلوبيا ويعني ايه باينوكلر ديبلوبيا هو مالكم الكلام ده في كلام كده هو اقوله وهقول بص دلوقتي العين دي ما فيهاش حاجه والعين دي فيها ايه بيشوف حاجه اتنين او تلاته اهو ايه رايكم لو انا ضغطت النورمال اي ده ديبلوبيا ولا دي تقدير ولا ستيل بريزنت لو انا ضغطت العين دي الديبلوبيا اختفت ستيل بريزنت يبقى الديبلوبيا دي بتبان حتى مكان عينين عين واحد فده طبيعي يوني أكلات دبلومية. لكن أنا كنت متأكد يوني أكلات دبلومية. يوني أكلات دبلومية. أبير جدا. إذا إذا إذا النورمال لا يغطي. حتى لو لين النورمال تغطت الدبلومية ثالث موجودة جامعين. من وحي يوني أكلات دبلومية. دبلومية دي بع بقى مختلفة. لنتكتب إيه. دي يوني أكلات دبلومية. إيه بالنسبة لهم بضحى. الدبلومية يوني أكلات دبلومية. موجودة. ايه حتى لو the normal eye is camera صح كده؟ انت بص على الدولية دي حاجة كده برا الموضوع بصوا لما عيان يحصلوا الحاول يا جماعة مفوض انت لما على شخص قتنا كده عندك الانتين بصوا على شخص يعني عندي بصوا على شخص كده والأشعة والصورة هندي على ايه؟ على الفوضية طب لو عندي محولة كده مفوض عندي هي كمان تبص على ايه؟ بقى الشخص بقى صورة الشخص اللي نطعه خارج الفوبيا نتيجه الحاول بقت في صوره على الفوبيا وفي صوره خارج الفوبيا تتعقل مخ يعني تجمع صورتك بتدي المخ, المخ يجيله ايه دبلوج لما انت تجمع صورتها اه يجيلك دبلوج بس الدبلوجيه بتاعت من النقل واينوكلر مش من اللعب يوني اوك ليه؟ ايه لو انا ضربت العين دي ففي صوره واحدة دبلوجيه ايه راح تبقى ضربت العين دي صوره راح يبقى الدبلوبيا ده أيه ما تظهرش إذا لما العين يغصت كمان بالاثنين ثمانية مائة أيه باينوكلا الدبلوبيا كده ما هو definition of باينوكلا الدبلوبيا but باينوكلا الدبلوبيا this appears if ايه. if one eye is covered لو غطينا عين الدبلوبيا تظهر يعني الدبلوبيا ما تظهرش إذا بكمل عين بريتين ثمانية مائة أو باينوكلا الدبلوبيا إذا بينت بعدين مثال للباينوكلا الدبلوبيا مثال للباينوكلا الدبلوبيا let's go كده السكوت. سمين كده ايه؟ فلوسنا؟ هذول؟ هم؟ ثاني؟ حوال؟ البيولوجيا. العين الثانية ما تقول لها البرد. راض؟ كده النور على صوت الشخص في العين النور بالتوافق. عشان هذي العين ما تقول لها توافق. اكس ترا فوبيا. يعطي جمع صورتين صورة صوت فوبيا وصورة خارجية فوبيا لا. تنشوف ايه؟ الاثنين! ايه رايك لو انت بطيت دي؟ الديبلوبي هاي؟ هتروح! انت بطيت دي؟ الديبلوبي هتروح! يعني الديبلوبي لا تظهرش! لما يبص بكامعين! الاثنين! ما بتسميع ايه؟ ضي نوكولا بالتروس! ايه الشكبه اللي بعد كده؟ مش عان العند اللي عندي اقول رو... لك يا ركتور انا ما بشوفش بالليل! نايت فضائم! اش معنى؟ بطبع روجين برص نكتبه على جانب اليده! اي بريفران قبتي! سامن مضايق بلاي اي بريفيرال اوبسي تعمل جيب لاين بروتين جيب اي بريفيرال اوبسي تعمل نايت برايت اي سنترال اوبسي تعمل جيب لاين لان الاوبسي هنا بريفيرال اوبسي بتدي بريفير ولا سنترال لو افتكر نيكورد في الثلاث فين فين البريفري هو انت بالليل المفروض ايه اللي يحصلك المفروض اليوم الايه تو تعب الايه صح الغرض ليه عشان انا عايز الضوء المفروض يعني يعدي من هنا ويوصل للبريفيرال بارت اوف ذا ريتنا عاده البريفيرال بارت اوف ذا ريتنا ده والبريفيرال بارت اوف ذا ريتنا ده مسؤول عن ايه مسؤول عن النايت ريجيون بان ان الاوبستي از بريفيرال هتمنع الاشعه انها تعدي وتوصل لان بارت ده البريفيرال بارت خلاص هيجيلنا نايت دلوقتي ايه رايكم بقى لو الاشعه لو لو في هنا سنترال كده الاشعه تعدي وتعدي ما عندوش مشكله امتى اللي عنده مشكلة بالنهار ده خلاص ان شاء الله لما نيجي ناخد النيوكلير كاترق هقول لك عنده ايه بقى؟ دي بمانيكسي والنهاردة فيه night blind اخر حاجة بيشتيك منها عيائيات وانا بغص بالالوان او بغص بالنور ألاقي هالات ملونة colored heaven around the light الوان ايه السبب؟ السبب الكاترق حتة الكاترق دي السبب زي البرزم بريزماتيك افريكت فتضع لما يقع على حتة الكاترق دي الوطل الضوء يتحلل لألوان الصيف، ألوان الصيف طوعة على ليه؟ الشبكية. يعني عايشه أحمر، أخضر أزرق يشوف إيه؟ ألوان! لو نستجر كده كان مع الكاثرك بيتكون هنا بولي ببطايت صح؟ صلصت؟ البولي ببطايت للأولثمولاني تدعيتها عالية تشفط ايه جوا العدسة؟ مية! في لقى دروبلس أوبوتر برضو دروبلس أوبوتر دي يشتغل زي الايه؟ زي البريزم في حاجتين لون بريزماتيك الفيكس انصاريك فيكتوريا الأوباسي تقفت الكاترة أنزاد روكليس أفوز جات منيه نقطة البري في فايد بتاعت الكاترة شبطة المية ومالعيان يشوف قاله وليه عشان ما ننسهمش بقى هالة العمشة مسكة جردل والتكري هالة العمشة مسكة جردل والتكري هالة ايه؟ هالو العمشة العمشة مش الدبشة فيه مرة جاهة تكتكى الدبشة من العمشة تبقى ايه؟ يلا يا ضايمه ماسكه البيت ماسكه ضغط الجردل جرادوالز نيوتون اوفشن وتدبلها تدبلهم خلاص ها عم بتفتكر يا مترو عاكره النيوكليار كاتع بتشتكي من ايه بتشتكي الضبشه فرده ايه ماسكه جاده قدامك على فكره انتوا بقى هتقولوا فاين المفروض احنا قلنا اي اجزاميليشن في الكاثرة تلوز كيمة صح؟ اي اجزاميليشن في الكاثرة تلوز كيمة هنقل الوبجيك اليوميشن والتلس والتلس والأجزيك اليوميشن كم معلومة؟ اربعة, أربعة اللم الانتيرتشان الكامسول الايريش شادو طبعا المتلس بعيني احنا لسه بدينوا بالح صح؟ عشانا قلنا ده الاخر حاجة قلناها في كل ذات نعمل انا من التلس حاصل لن يا جماعة على ذات هل لينس بوتال يوبيك لا هنلاقي سيكتور ذب وبحد يقول لي سيكتور ذب بس تبقى لونها ايه كثره لونه ايه جريش من اللونها جريش وايت يبقى لاج جريش وايت سيكتور ذب اا جماعه الايبكس ناحيه ايه سينتر والبيز اوف ذا اوبتي دي طب هسالكم سؤال ثاني يا ترى السيكتورز اوف ذا انتيروسامبر تغير؟ نور بقى يا ترى الكبسوله اتغيرت نور بقى طالما احنا اما كيور كابل يبقى في اير شادو ده فيش. عشان دي وده كده ايه مم. طب الريفركت الحتت اللي كانت لونها ابيض زمان ايه اسود يعني بصوا ده منظر الكات شايفين السيكتورز اوف اوتاسس دي الخطوط دي لونها ايه مم. ابيض بالريفركت يبقى السيكتورز اوف اوتاسس ايه بلاك اجيلت في لونها ريد يبقى هنلاقي فيكتور تو كومبوزد اجيلت اريج باك جراوند الحته بانت غامق والحته اللي متركبه بانت بلاك بالرده كده هذا قدر انا قلت في إن الكثف اللي معاكوا اللي هنا وكان معاكوا الكوره يبقى التينشن از سؤال التينشن از نورمال المطلوب ال ام كيو القدره اللي خلصناها يخش على الماسور كاتا عارف يا حاج مش زي ايه الحاجه اللي في المخططات دي اصلا في النص حاجه ما انتيوميتان في انتيوميتانس كاسرك او انتيوميتان في فيز ايه الحاجه دي احنا كلنا عارفين ان في جوه تو انزايمز موجودين جوه العضله والمؤرفه وانتم ايه بيتا بروتيوليتيك انزايم صح كلام مش كده ساعات الالفا وبيتا بروتيوليتيك الانزايمز دول بسبب يتجننوا اشتغلوا بفظاعه كسروا لي كميات فظيعه من البروتين يحولوها لكميات اكثر من ايه بينتكون ده بوليمر <متحدث> تايب يحصل بريك داون ايه لارج اماونت اوف بوليمر بتاعتها عاليه وضغط عاليه فبتدي البوليمر بتاعه دي تشط الى ميه لينس بدات تستمل ووتر باسيول لما لينس صوتت ميه استملها ميه عشان تحمل ايه تزيد في كثافه الميه لينس ثقل كده وتزق مين اللي قدام لاي اللي قدام كده واللينس الأسود. سوون اللينس بالماية دي بنسميها إنسيوميتانس لينس. خلاص سؤالك إنسيوميتانس لينس. The process of hydration is decreased ولا increase. How about of the lens is increa. How about increase? إذا يعني the of hydration of the lens suddenly exaggerated. The hydration exaggerated. Then this none وبعدين الحكايه دي بتحصل بسرعه اوي العيان من وجعات يا ولاد يا باشا قبل اللي فات من رابد من يوسك او في حاجة بس لو انت في الامتشور اللي بتقول لك طالما الكاترك في الامتشور طالما لسه يعني كاترك هو ماشي طالما لسه في حتت كبيره في العيان بقى نظره يبقى يعني يعني بكثير قوي اقل حاجه, أهل حاجة يبقى كاونتنجي فينجر يبقى لو لسه في كتاب تليم في اللي اقل اقل الريجاب ما تمكشت اقل منه ولا كده يتأكي حاجه اللي هو الايه اقلتين الريجاب من ستة ستين وبعدين نفتد علامات وبعدين خمسة ستين او واحد ستين لو نعيان ما شفش صوابع شفت صوابع على بعد يبقى ايه؟ كان دول كان... يبقى يبقى ما شفش صوابع بعرف بقى ايه شوية بشوية اللي بعد كده بنسميه ايه؟ طبعا <تصفيق> انت طب لا ما... انا ما عرفتش يا ابن كم دور كام دور معلش له طب انت شايفني كده يقول ايوه انا شايف ايدك بتتحرك يبقى لقيت موف هاند موف قال انا مش شايف من بتتحرك اروح مطلع النور اطفه خطه كده طب نور ايوه يبقى بي ال. ما شافوش <تصفيق> يبقى ده اعمل نو بي ال بي ال يعني Perception of لايت نو بي ال يعني نو no Perception of لايت عايز اقول ايه ان الهاند احسن ولا قاوم <تصفيق> كده <تصفيق> طب لما نوك اليمه الكاسه بتاعتك تقيل على ايه اليمه ديو قاوم كده قبل ما الليمضه كلها كانت مله ميه او لما نسيت كلها تبقى اوبيك دلوقتي انا قدرت الصوابع يبقى ماضر عققل يبقى نعمل ايه <هندي موكس> ايه رايك الكتاب فينا ام يعمل هاند موفمنت ولا كاونتنج <تصفيق> على حسب بيقول ساعات الميه تملى كلها اهي تبلي جزء جزئين لو لسه فيه جزء ما اسمه لشه مية يبقى الفيديون كونتنج فينجر طب لو لعجل تكون لا مليانة مية يبقى يا الفيديون كونتنج فينجر يبقى الفيديون حتى يحصل مشكلة كدرة مع هذا العيان ان اللينس تكبر تكبر تكبر ومتتحفر فين شايف اللينس تحاشر فين البيوبل تقفلها يحصل حاجة اسمها بيوبيلة بلوك لو البيوبل اتقفل الاكوسة دي جاي من وراء أي عقيد فرق يتحوش يتحوش يتحوش ويحصل غلوكومة سببها بيوبيلالي بلوكو غلوكومة يعني الاكوة يتحوش فضبت العين ينزيد هذه غلوكومة سببها تغير في شكل صح كلاب فدنسميها ايه بقى؟ دنسميها فاكو مورثيك غلوكومة غلوكومة ماجي يعني ايه فاكو مورثيك فاكو يعني عرضة ومورثيك يعني مورفولوجي يعني البركوبه اللي بنبها تشنج في شكل العدسه البركوبه اللي في هنا نوع البركوبه اول كده تحت البركوبه اول جمره بتعدل البركوبه مين معاك بركوبه اسمها ايه لا استحفظ الاسم تاكل ايه تاكل مورف البركوبه لو افضل عين الفيديو ضب على ويجي بين وهدك از امانستيشن او أم دي شكلها هي تعال نحطوا بقى يلا زي ما احنا في اللي هو لينس كم معلومه اربع لينس الكبسوله الانتيور تشامبر الايسبا لينس ايه نورمال سايز ولا ثورول لينس الثورول لينس ايه ووتر باكيوولز لما الكبسول تتشد كده الكبسوله دي تبقى رفيعه ولا رفيعه لما تتشد تبقى تنش تريتش وتلاقيها بتفرغ بتيجي ان انا مشهوره هي زي حته الصدغه او تلاقيها ديلايسنج من الشاشه طب سهلة بق، الأخضر الانتيرتشانبر ديبس ايه؟ شلو؟ فحكراتي بقى الانتيرتشانبر خلو، طب قريبش هدوه اللي قاله على حسب ده شاطر، على حسب والله يا رفتر، لو المية واقف هنا الحتة دي كلير. يعني فيه اوبانت دي، وفيه, وفيه, وفيه ايرس، وفيه اوبانت وفيه ايروم ايه؟ كليرس بي؟ ساعتها يبقى في ايرس شلو، طب يا رفتر المية ملدين انتجوا لك ساعتها آيرش... لا يوجد كليل ريز بي ساعة لا يوجد كليل ريز بي إذا مش يعني مش, مش كده أو كده لأ على حسن اللعينشة دقنيه دي بريزن امدا لو المية خدت انت كلها ولا لا؟ لا لو لسه في حته هنا ايه؟ كلير لا يوجد كينها خلاص؟ طيب لو اللينس كلها مليانه مية تواصل الريز كله بليل إيه طيب لو لسه في حتة كبيره هتلاقي في حته فريدو بيكت ده ايه احمر برضه الريدر ريفلكس هنا وبرضه نص ونص نيجي فيل لو لسه في حتة كبير هتلاقي في حتت قفل ريفلكس حتة الكبيره لسه اتبات حتة ايه احمر ده الريدر ريفلكس هنا مش مستقيم طب التينشن اهو هيا له ولا تحفظ اسمهم بالكومه فايه هاكوم مركب الكومه سؤال هل اي واحد يحفظ لي لا أنا حسب حجم العين لازم العين تكون small eye لكن لو العين صغير مش تستحمل ان الليس اللي جوه تكبر لكن ساعات العين تبقى ضخمه فمعنى ان الليس اللي... اللي... كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحه يبقى يبقى عشان الموضوع ده يحصل لازم العين اساسا تكون بريدز زون يعني ايه بريدز زون يعني لازم تكون ايه فما تستحملش ان العين تكبر فاحظنا على طول يبقى اي دول لكن مش كل إنتي يوميتا بليم مع ايه هو زوم انا يبقى يعني المفروض على حسب حجم الايه العين اللي... اكبر صدر اصلا كل الناس هتبقى تناسب على حجم عينك اكتر ايوه ده يعني وما ده <تصفيق> تفسيرنا هو يعني عاملين بقى تفسيره صعب احنا كده مش كل يوميتا لك <تصفيق> على حاجه انت خليك تطالب في الرابعه اي انتوا مجرد تنعبوا وربنا اسمها ايه؟ فكو ايه؟ مرس كل كمان بتكون شو رايك تمسح بالفرشطه؟ عم طيب حد يقول بقى لما يا جماعه لما صار كابسولر لينس فايبرز هم كمان يصنعون لهم كده خلاص دخلنا في, بقى دخلنا ساعب ساعب ساعب في ايه بقى اللينس كلها كانت دخلنا ايه الماتور بتاع كثير ان دي ماتور كالف ده لينس توتاللي حد يقول بسرعه بسرعه فيها طبعا كده من اللي كلها في عند التوابع يبقى الاجابه ايه تام موجب وهي الناس في يعني لما تيجي مثلا في الامتحان ومعاك إذا عندي وش الحالة بتضطر لو أنت مع حال أو شخص شخص ما مديور كتر، بس مش تقولي إن في جيمس أكونتينج شيء، ما تقلنا خطأ. معي ما تبغى عارفش إيه تز تقل في الحالة. شوف جبت شخض الحالة مديور كتر، هقولني في جيمس تكتس دي. زين؟ راما مديور كتر مش عارفش إيه الطاردة. نظروا للأعلى إذا إيه يلا راق ليف، خبره إيه؟ سوتي ليومين. نورمال. نورمال. كده راح الاي بطل بوت لايت دي ما تام ما بين الاي او بين الاوبتي ولا الذين في بعض الذين في بعض اذا في نوع الاي الشد الريفلك كل كل اوبيك اذا <تصفيق> الريفلك كله, كله يطلع ايه كله إيه؟ بلاك. بلاك. يطلع ايه بلا انت مين ابل الريفلك ابل التجميع ليه تمام على المسيور كاتب اللي قدامكم ده انا قلت اجيب الكوره يبقى في اديشن اسمه عجبني كده انا هي الكتف اللي عند الكوره قلنا اخر النهارده بس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 ايه اللي بيحصله العين ده؟ غريبة لما يتجل نفسه اتنين يبطيلي يحصل دورة الـ دي generation بصحل الكلمة دي generation and liquid given of the constant دي الكاترة تتحول لملكي fluid ها وطنبق ببقى fluid زي زي المي ارضى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لما او هذي اللي تحولك لفلوت تطلع outside balance هذه الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه دلوقتي. الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه ما الحاجه هي الحاجه اللي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي لينز هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي دي كاشو في ايه عسل شايفين الرينكلينج؟ ده في رينكلينج على السطح الله كده رينكلينج فين؟ البيدر ده يا جماعه مش باينه ايه مش باينه الرينكلينج؟ طيب في له روبيت في الضوء كده؟ حد مش شايفها؟ هل يبقى طيب اوكي ثانك يو ثانكيو يا دكتور هيا يا ترى انا ولا لا طب انا كنت قلت لك اقول لك شيء ايه البز ها في اي حتى كبيره البز ايه قال له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 Sick en drinken. Dus je hebt een man, een man, een man, dan is het degeneratie. Je hebt een liquefiede. Als je een degeneratie hebt, dan heb je een degeneratie. Als je een liquefiede hebt, dan heb je een degeneratie. Als je een liquefiede hebt, dan heb je een ده كثيره دي دي غير ده ده دي مش بورطه في الكبتول ريحه بتنها هي نقط ايه نقط نقط عن عبارة عن الكوليسترول ده بوتاسيوم نقط عن كالسيوم ده يعني انا احذر من كثره ليه هو عليه وايه الكالسيوم يبقى ده هي خلصت كلام عن الكبتول لا علوي بع لما ينزل كيش، الآير يصلي ينزل كذا وينزل كذا. الـ Antil Chamber يزيد. بع Chamber زمان الآير سين علينا علية. دلوقتي الوقت الآير مش لاحي سين صح؟ ومن الآير كمان يودي إدراجته. لاحي تسديد وسج. نشوف ده ماش؟ الآير جالد يدراج كذا. بنسميه سري ملون آير. يعني يدراج. أولئك إثناني ايريس ايريدو دونيسز دونيسز يعني سريمولاس بصبع خدوها مني كده اي ايريس بيسرعش في المنهج اي سريمولاس ايريس في المنهج اكيد مين يستمدق في الايريس ؟ اللي ؟ هلا ؟ الاكيد مفيد صدار وميزالات يوضع ايه رعلكم بقى ؟ دلوقتي ايه فيه لما كان الكثرة كان عامل كده ؟ كان فيه ايريشاله ؟ لا ؟ دلوقتي لما اللين كشف. لما اللين رجع اسمين فيه ايه جاني Clearance bit تاني يبقى الـ I-Rish موجود حد يقول لي الـ Clearance bit اللي هنا هو هيبقى مين الي اختاره Occupy by A-X by a هنا الـ i موجود لان بدأ يتكون ثاني Clearance bit لان اللين في ايه كشف And this Clearance bit is Occupy by is Occupy by a في اي حاجة Clear يبقى Red Reflect كله a s w كيف يقول لك؟ إنسان هي علاقة حتى الـ complicated-multination يعني تعالتوا بال-complication أو ال-complication حسناً <تصفيق> أن البروتين ستضط على الأورتائي صح؟ <تصفيق> البروتين ذلك هي ستضط على الأورتائي تيجي على الأيرس البروتين تعمل inflammation البروتين ذو أفضل يستعمل تيجي على الأيرس تعمل inflammation في الأيرس نسميها ساكوتوكسيك ايريس أو ساكوتوكسيك يو بياريس يبقى اللنس مطر لما تطلع بره تيجي على الأية تعمل ايه؟ ايه رائد مطر لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجل وتكلها لنس مطر will be engulfed by macrophages فالماكروفاجل تكبر في حجم الماكروفاجل لما تكبر في الحجم تيجي نتحصل الناس تبقى ليه؟ الأنجل صح يبقى ثاني، كيف في بلوكومة؟ زي بروسين will be engulfed by macrophages تصوير الماكروفالت بسبب انجيل التمر يحصل جرقومك ترن يحصل جرقومك ترن تتحلل في اللدك ارن تسميها تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل ارن تاكل يعني ايه يعني تحللت اللينس. الجلوكوما اللي سرعته ان اللينس تحللت. الجلوكوما اللي قلناها من شوية كان اثنان ساقو، مورت. الجلوكوما بعد بالوقت اثنان ساقو ليفت. يقولك إذا يكون في الكشان اللي بعد كده، شيء من ديجينيريشن، وصل الكبسول في التجيل وصل الكبسول، ممكن الديجنريشن يوصل لين. اللي زينيوس، ومن زينيوس لو زينيوس تقطع هيصير في اللينس تفلت له، تطلع طب لو تدورت قطاع تقعد يحصل إيه باللز؟ تتقف فيه؟ تتقف في البترة. نسميها ديس اللوكاشن لو لزت اتلخ لاخت فابلك الشيء الحركة خالص ديس اللوكاشن وهنا سؤال شخصي ازاي العيام بتاع لغيبا الماتيور ديس نظره يتحسن شوية يتحسن شوية أنه يرد الراحة رجل أبطل نظر يتحسن لأن ساعات اللزت ايه؟ في الدنيا بقت ايه؟ فقالت معنى شو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 العدسه ده هي يا جماعه هي اهي وده زيت ثاني بقول لك هتشيل العدسه هتشيلها كلها في الايه كمان الكبسول لما بنشيل العدسه حتى بالكبسول بنسميها انترا كبسولار جلاتر اكستراكت خلاص يبقى نعمل عمليه ما ايه هنشيل العدسه بالكبسول يبقى انت فاكر طبي اوجد عندما نشينا عدسة المتلفلاتة دي بالكبسول ما نشيش الكبسول تسمينها ايه بقى؟ انترا كبسولت كتربت اكترا كبسول طب لو كنا العدسة وفيدنا مش وقتها الوقت بدماء ايه؟ اكترا كبسولت كتربت اكترا كبسول انه ايه هنا؟ الانترا كبسولة ونصر كبسول لماذا ما عملناك اثنان بقى؟ على ذلك انا عملوهم مباجئة. كل الكترة الذي تلكلم عنه دا الهايبر بشور كترة كده نوع اسمه تيمي كلمة الذي كلمنا عنه دا كل اسم والتيمي كالهايبر مزيوف تفعل أكيد يؤدي ايه اكيد الكاترة او بالسامية مورجاج مياه مكترة اللي هو فضاء اسمه مورجاج سامينا ايه مورجاج مياه كترة ايه اللي بيحصل باعه مع الحج مورجاج ده اين فان بصو كترة حانتظ ايه, إيه؟ معايا Alleen de liquidatie van de content. Maar wat is het dan? Het is de marodi. Marod? Dat is maal marodi. Dat is zo. te أول صورة المورجان هي كتار على طول مورجان رجل شاهد بالظبط. مين ذا؟ المورجان هي كتراك تضبط مع الماتيو كتراك ليه؟ هنا بين سكوتا يوريدينا سكوتا يوريدينا سعيدة صورة بتبدأ إيه؟ سلوت تسيمينزا يباع. الماتيو شو بعده هنا زي دام عندوش أيش صور دام عندوش أيش شلون بيجي هنا position of the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 يبقى الفرق الوحيد ان النيوكليوس هتنزل لتحت يا طلاب بقى ده هتشوفوا حاجه رائعه ايوه دين بون ني اللي تحت دي النيوكليوس اللي على اليمين كاتش نعم شايفين هنا من تحت دي ده مش العاده بقى ايه بس النيوكليوس النيوكليوس نزل لتحت ده الفرق الوحيد اللي فرق لي الماثيوز من البرج يبقى ده حدث ايه بقى جت لك السنه برج الجدي انقطع شغل اذا الدكتور قال كنت جاي ليه؟ لا ممكن تلاقي تلاقي شنطه ورساله هوريها لك لا صور دي بتاعتك انت بس ده هو دي باقه غرام كترك من كلها كلها ضلمه سلامه الناس كلها ضلمه نشوف ايه احنا قلنا عشان يشوف الدبلوبيا لازم يبقى حته كده تقول لي عندي هنا وهنا ينكدر طب لو اللمضه ضامضه ليه ما فيش ايه ما فيش دبلوبيا يبقى هنا كنت هات كده تقعد شغال الهايبر باتيور كانت والباتيور كانت ليه من الدبلوبيا ليه لان اللينز توتالي توتالي اللي مهم قوي قوي قوي قوي مش فاهمه ليه عشان لا فاهم ايه انا مش معقوله بقى وقت هيوصل بالكاتر فيكتوريا هنا مليان ميه هنا توتال اوبيك كده الناس بتغسل ما خلاص بقى السؤال تاني ايه طب حاولوا تور في, في الانجيو شمبر عامله ازاي هنا الانجيو شمبر عامله ازاي من الانجيو شمبر عامله ازاي الكاتر عامله ازاي في ايه خلاص انا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 هو ده بقى قوي الكلام ده مثل الكلام كده جدا. احفظه كده احفظه بعضه كلام بقى يوم يا يا بقى ام قبل ما اخش النيوكلا عايز كده أردت يا جماعة، عايز أفكركم حاجة لو أصبحت العيال لما بيركت مية من النقلة ويتمضحها بها مين يسميه؟ عمليها اسمها إيه؟ Physiological Length of Scholar لذلك Physiological Length of Scholar تتأثر على التبصرين هكذا؟ لا، عمليها إيه؟ Physiological كريم أفقامت بها وجابت عن الحاج وبدأ يحصل مارك لوتوف ووتر يعني عمليت فقدان المية ذات أولا نسميها Physiological Length لان لو فقدان الميه من النيوكلياس زاد الميتابوليزم اوف ذا نيوكلياس هيغوص يبتدي يحصل ايه بقى المره دي بقى نسميه سينايل نيوكليار كاتال يبقى سينايل هو بخصوصه يعني الانكريس اوف انكريس الوتر ووتر من الايه النيوكلياس لدرجه ان الميتابوليزم اوف ذا نيوكلياس زاد والترانسفيرنت اوف ذا وحصل إيه؟ نيوكليار كاتال نيوكليار على الكورتيكال ولكن الكورتيكال كادر عشان النظر يوصل من ستة ل حد لحد هل ياخد لها وقت هنا ياخد وقت عشرة في ثانيه وهو في الكادر ده بيانمو بس ببطء كده دي ايه اعضاءه جميع هي خلاص خلاص يعني الكادر كده اول ميزه ان هو ميلي سلو امبريدج تبطئه شويه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 العين له هيبقى, هيبقى, هيبقى لون لحي هي ضي برون العين له غامق براون لونها اسود لما النيوكليت لونها يسود ده كتره بنسميه كتركه نيجرا اتوقع اكتر واحد يوم طبعا يقطع على البيجتين كتركه نيجرا يبقى مش بيجت بس دي قرب طب انا عندي سؤال جاي اهو سؤال جاي حلو يا جماعه الميجوس ني سؤال ماذا كتير وجود الكالر بص بقى احنا قلنا ان بيطلع هنا امينو اسيد البروتين بتتكسر وتديني امينو اسيد من ضمن من الامينو اللي هتطلع في النيوكليوس امينو اسيد تايرودين الامينو اسيد تايرودين ده بعد فتره فترة ايه بقى بيديني ميلانين بجد الميلانين بيجمين. دي الأول تبقى بتبقى اقصى اغلبيه السيرتيز انت بقى لو اسم على بيجمنت لما دولنا نجيبلك كلها يبقى لونها ايه اسود هو تابو سؤال بيجو في وزن ألف ميلانين بيج، جد الميلانين في الأمايو أنت لازم واحد، فيوزي السؤال ده هو ليه كلام ده مخطط في الكوكتيل كتلة، ليه كوكتيل كتلة كل لونه بليس لاتمشي ألوان على رأسي أنا برضو إلى في الأمايو أنت بيج، برضو برضو في الكوكتيل في الأمايو أنت فيوزي بس ليه ما تاني ألف ميلانين. لا لا, لا, لا. كم تجنين كم تجنين أشان دفر المترسير أدفتر ليه؟ لا قارب أشان دفر المترسير أدفتر أصور الله أورج الخيار أصور الله أورج الخيار أولا <ت Miyazuyla> أقوله ف... <تصفيق> <تصفيق> <مازيجي. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <pissed> أول... أنا والتين لما تفعل والتين يعني أنا وهذا هو أنا والتين بس لأنه time يبقى يعني عشان طيب من الأنين سنين خلاص سنين ينزل بسرعه وبعدين الليمس سرعة ده لو جبناها 10 سنين الكورتي كده انا عارفه برضو هتبقى في بتعملش النهايه بايه يبقى الموضوع يا جماعة تايم باي طبعا ده يعني كده طبق. يبقى اول يا ما نلاقي اي لونها اصفر في النيوكلياس يبقى لاقي اول ما الاقي لها لون نيغليس لا ده ما لقيت نيغلي لا احنا نلاقي يا جرسه او ما لا. لا الاقي بني او اسود الو نلاقي كده في كده في السر ده ايه النيوكليوس السر اهو بصوا دي كده على فكره ده كده بتتقسم بالعين خط ده الكوردي ودي من اللي ورا دي اللي بتبقى نفسها ما بينه ومجيني دانتشي سامبر كده أصفر اصغر جوه طالما أصفر يبقى ايه جوه اصغر كده كده ممكن يهروا كده شويه بوندي شوية اهو يبقى براون عباره عن لو شاف تقارن كده كده كده ايه كده راجعيت كده من ايه في الدكه الضمطه بتاعه الجرده دي بصوا بقى دي ميوته اوتجا بارد هتضرب ايه اللي بارد ليه في عضل حد بقى يقول لي هيجيله ميوپيا ولا هايبروبيا ميوپيا ولا هايبروبيا هنا بقى ايه ميو يا جماعه الرسمه دي كانت ايه ناقص 4 ناقص 4 دي بلوك كام لما القطع يقفز هنا لا باس اني مثلا تبقى ببطء ثلاثين يعني المجموعه يزيد يعني قوه العرزه تزيد لما قوه العرزه تزيد لما قوه العرزه الميوبيا دي سبب الميوب. ما بخطط الرزلكس الاندكس ونسميها نسميها ايه اندكس الميوبيا العيام بتاع الميوبيا اتفضل لما أفضل. نعم انه بيشتكي أكثر من الفرد الفرد في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 داي براين صح الكلام داي براين مثل عكس حتى ال ال ال مراتل عينته تشتيت ولا تخلو بار يبي النهار ويخرج بالليل ليه لأنه هو عينه بالنهر وأي حاجة يبدي شبك على طول هو عينه غلبا عنده قدرة لما بيشوف النهار بيطلع يخرج ايه؟ وبيطلع يعني رجل عين غلبا ماشي غلبا عنده الأدب عنده داي براين العلم يقولك البان ده لو خرج عيني بصوا كده لو خرج في النهارب إيه اللي هيحصل؟ عنده كترك في النص كده بالنهارب يحصل إيه من البيوبل بتاعتك؟ بالضيق صح؟ منطول إيه جي حادي يلاقي إيه؟ بقى لما يخرج بالليل بقى ما يخرج بالليل سيدي يوبن إيه؟ لان البيوبل ويسع منطول يععدي من هيلة ومن من الهلة مرهاش وكي؟ كل عالم جاء العبيد باقي قالوا يا دكتور يا دكتور انبهاريب ايه يا ابني ايه يا ايه اللي حف يقول لك ايه انا قلعت نظرتي القراءة يا ما عانتش محتاجها ما عانتش محتاج لمضارتي القراءة بين انه مضارتي في التنة ولا ايه كلنا لما بنكبر يا جماعة نحتاج حيث انها نظرتي لان بيجينا حيث انها بريس بايوبية لما نكبر وما نعرفش ان انا هذا مرض ما نرضه اسمه بريس بايوبية ايه ليه لما تلك بابت نصر كدره على الاكموديشن خلاص طيب انت فاهم اصل موديل باور انا هعوض لك الموضوع يعني انت مش عارف تزود قوه الايه العدسه دي بزود قوتها وانا أع... عارف انا عارف ليه قطط لك هنا عدسه دهي العدسه دي نظره ايه ايه ده طب ايه لو جالك نيوكليير كذا الكذا ده لك العدش ايه قوه العدسه بيزودها اذا ما عدتش محتاج للايه نظرت الجرايه بيقول لك يبقى الجمله اللي كنت في een praisevolle bever may find himself to read again without his reading glasses. Een praisevolle bever finds himself to read again without his reading glasses. Maar hij is niet in de hand. de hand. Dan is hij de hij is هل تقرأت بيه؟ يالا بقى؟ آآ نفع في العيال انت بقى تقرأ فحصة الفحصة فحصة لا تقرأ حياتاتها او يالا يالا كم حاجه اربع حاجات سائلة اربع حاجات اللم صوت اليوميك ولا فيها وبطل في اليومي يسر في النصف واتي في النصف الكامسور اتغيرت؟ نور بطل لأسجير اتغيرت؟ لكن هناك سياره لان هناك سياره لان هناك ظل لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك يبقى لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك لو لان هناك سياره لان هناك على لان هناك يبقى لان لو سياره لان هناك سياره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 بكذا، وهنا برضه فابط الاقي فيه لون جريش ليه؟ لما بنفقد مية صحيح بيحصل في القناة بس بش الفايفر ايه؟ تبقى مركزه لما الفايفر تبقى مركزة تبقى مركزة صحيح لون جريش بس ترانسبيرا، ازاي لا تفتحك عليه؟ ازاي ده جريش؟ وازاي ازاي ترانسبيرا، ازاي لا ترى لو انت لابت مايش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 هتلاقي الردر بزيش كده؟ في حاجة تودها بالنص لكن لو عملت الردر بزيش في مش هلاقي اشتلاقي ايه حاجة تودها بالنص لان ما فيش ايه؟ ما فيش كده يبقى السيناء من يوكي ايها بالتلاشة لازم افضلوا من السيناء من صح؟ بسنطة لا ايه؟ مش عايزها هتلاقي هتلاقي ايه؟ تترابل ايه؟ نتوى لأ لكنه جدا لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول يا ان لوفر... تقول يا ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان بتاعته لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك والين النيوكليس بتاعته بقتونه برج بس استيل ايه انتوا خلاص اخرج ازاي طبعا لو عملت له رجله زك ايه كويس لكن لو عنده كان عنده كاتراك تنكس هتلاقي قاعد ورجل زك ايه صوت سنطول لكس لسك ولا يا يا كده الصلاه في <تصفيق> <تصفيق> نعم. هل يوم لاربع؟ الامتحان يوم لاربع. الامتحان ثاني مين؟ مني شعور. عندي امتحان يوم لاربع. هنا. وعلى فكرة. على فكرة. اللي هي دي بيقول امتحانها يأخذ حصة لأن ما هتكلم امتحان كل كل صوره أولي. اللي عزيم لاربعها حصة مهمة جدا حصة اليوم. بقى. وأنا على فكرة يوم كده اول لاربع. اورجعوا الناس اللي اللي محضرين الامتحان اطلعوا برا مش تسيبوه ايه خلاص خشوا قال لك اعملوا بقى يا ام الطالب مالك بينه بينه بينه كده قال في كده بص شوف الدكتور هيعمل يا الميديكال دريك انت كترت فيا بس بقى عايز كده هو عارف إنه هو عاد مغلف هو عارف يسمع كلامه. بس نومي ما الحمد لله ضاع لأ كتر. الحمد لله علاقة زي طبعاً. عيشنا يبي. إذا لو على غيام هريسه لو يقرب ضاع كتر بلا حاضر. ما تيجي عملية ما تيجي شيكو ما تيجي ماشي؟ الحمد لله تريت بقى. في أقرب ما تيجي عندنا كذي أضرات ولا نصب. إذا أقرب ضاع. يقولك أقرب ضاع ما بتناسب كل ما تيجي خلاص انا فيها بقى الاسئله نعمل العملية؟ بص انا عندي مويه بين تعمل العمليه امتى بص براحتك قلبت بضروري مش ايرجنت براحه قلبت ضروري لما تحس ان انت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك وانت خايف مع بدايةك لما الناس تقول لي انت سته, ستة عليك انا اشتغلت ثالثه في واحد قاعد ب 60 سنه نظره 60 حلو قوي يعني, يعني على العرض بالذين احديات العينين هذا أول حد. دي عايز يقول نعملها لازم لو الكتف معك الكوما لازم نعملها الباب مش نحقيش مش, العين. مش العين. لو معك الكوم مش غير العينين. لو قصباتي كان يبدأي العينين في حاجة برضو معناها مش الهامل. لو الكتف توصل عند المومبنت معناه إنه ايه؟ انه ماشيو شوية وهيبقى. هايبر ماشيو ولا هايبر ماشيو عايزوا ليه؟ لو وطن هند موزلت بانوا مخلاش عايز لازم ايه؟ لازم نعمل ايه؟ بقى فيه اربع ارابة امتى نعمل عملية؟ لو مش قادر اقوم بوضعتي لو معايا بركومة لو جسمتك كان يندي لو وطن ايه؟ لو وطن من هند موزلت ايه نوع العمليات؟ انا بسكرة لك لو انت شمت الكاتاكس كله دايما انا عملت كده بالكابسول دي ايه؟ انتراس كابسول كاتراكس اكستراكشن خلاص، أنت ركبت كتر Extraction فيه إذا كتر بتسأل حاجة تانية، بس بحاجة كده يسحب عندي الكبسولة. يوم يشوف الآلات ينظف الكتر، يبقى قالوا لي على العملية. يبقى قالوا كبسولة ربعها فاضية. خلاص ممكن أي حاجة ممكن يرجع جوا يجي ده خادم، ده جد خادم. يرجع جوا Oil يعني Oil. أنت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا جبت الكتر وجبت الكبسولة جبت Extraction، كبسولة كتر Extraction. ها؟ نكتب تده جنب الانتراكاتر ما عبناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كاتركت اللي معانا طرف لكتش يعني عنده هايبر هيبر ماتيور كاتر والانت؟ نايمة كدة يجال لهم قول مش ده فتح الانتراكاتركت وتخش تشتغل مش من الشغل بتاع الاكتراكتر يعني لو هايبر باتيور كترك واللز طبضة كفيت الساعة كتنها هيتكترسوك وش تعمل سورك تعمل سورك تعمل يبقى مضطرر لدين مضطرر جلها كلها انتراكاتسور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الانتراكاتسور معاشي لها اي موديكيشن دين ببتحملاتك من دي بتي وبعدين ما بطلتها الهايبر كترك لا مكتر طيب ايه عيوم مثل الانتراكاتسور؟ ده بشيل العدسة كلها في اشاجة مين يعني هذا بفضل رفع الودائع ما عشى أحد أو الودائع الفائدة اللي قلت كده تعيش. أفضّلج ساعتين في رقم واحد ممكن يحصل فائدة بورنام. فائدة بورنام. رقم اثنين. هل أنت فمش داعي تسمع العلاس هنا. نعم. أنذود. أنذود شفت عليه؟ ذول. الانترا كبسر ايه يوم اول اولا اللي الانتفوشي الوحيف لها؟ هاي بخير هاي بخير و اصطبلك خير ليه؟ لان انا مش قريب اعرف للاس للاس فاقوق و انا ايه اعرف, أعرف اول ديت ادوانتج انا اول ديت ادوانتج لما شيل الكبسور خاضر كده الفترة اهه الديت ادوانتج فاقى الانترا الفترة هو بيطلع الهدام تاعتها اكتريت مهيكم بليكسل اولاية هذا هو بروبلم انا حاج دلوقتي انا جذر العدد كله مش هعرف ازرع اي لو انا حطيت عدد زينا ان هتقف هنا البنت غلطانه حطاه قدام يبقى ايه ال دي رقم اثنين I كان نوت امبلنت مش عارف احط بي يعني بسطير والشمبر ايريد غض عني احطها فين غض عني ايه دي ؟ يعني احطها قدام مشور لا بحط ايريد بحطها فين بحطها في اي دي مش مش في بي ايه المشكله رقم ثلاثة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 لان انا هطلع العقدة بها يمالية بحجمها الكامل عشان اطلع العقدة بحجمها الكامل قمتها ايه very very large institution في مشكلة very large institution بعليهم الساعة ثلاثة حد الساعة كامل بتاع. كل ده جزء is a hard position دول نعم ايه هو الجيتس؟ اه يعني يعني العيان ده العيان نايم هوقت دي ده العيان الاول ساعه ثلاثه حاطه عليه مظبوط مظبوط هو لا لا يعني يعني ثلاثه ساعه يعني ثلاثه ساعه كده نص ساعه وكمان نص ساعه ويبقى له دي خالص والله يا اخي انا فاكر بحاول انزل تحت يعني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 دي بقى الاغراض بتاعت اكسترا كبسوله كاتركس تاكس يبقى <تصفيق> ايه الحاجات اللي طلعتيناهم الاكسترا كبسوله الاكسترا كبسوله ده <تصفيق> انا جبت ايه خشوش جبت الكبسول امين مش هيعرف يطلع زيت يبقى اقعد اضيع العدسه فين ان شاء الله بالتوفيق طب دي مش مش هفتح كان كبيره انا محتاجه دي العدسه كلها لا هفتحها في نار لا لا لا لا أمسح ماتح ايه؟ أمسح ماتح نصور هو ايه؟ شو مهناس خطبت الابهانتج يفع بيه؟ والتد ابهانتج يفع بيه؟ ها جلت سؤاله هو نورك؟ يسيني مهوز ايه فايلة يسيني يعني ايه الاول بش؟ تانى بقى لو هنا مسيون كتك؟ ونهي التانية ايه مسيون كتك؟ طبعا هاتيني دين؟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 we als Nederlanders moeten gaan kijken. We naar het is is هتدي واعمل ديه ليه بخلي الانتوميد الاول خايف من الايه من بقولكوا من في ايجلوكوما بتدمر بتضرب على تدمره يبقى هنعمل المور ادفانسد ايفر الا لو ليت ادفانسد اي فيها انتوميد لان انا بخاف ان الجلوكوما يولا تسيح دماغك وتعمل التو ايز مع بعض خطر جدا انا بستعنيني مين تعملوا كتك ونفس we never operate the two eye in one city. In one operation. On on on I'm not a big deal. I'm not a big deal. I'm not a big deal. I'm not a big deal. I'm not ما تحصلش <تكتبش> بالعامل <في> الثانية. <الحين> يعني واحد جاية من العملية دي ودي حطرها انزكش ودي حطرها انزكش ودي حطرها انزكش. كنت شمعتها بتاح القرص. كانت بغطة ولد دقات انت الدمارة. على صرح كومبليكيشن ما يحصلش ايه؟ طيب دكتا.